الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين النازعات وغرق نشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفه قلوب يومئذ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 اننا نهي جزره واحدا فاذا هم بيسير هل اتاك حديث موسى اذ ناداه رب بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى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 الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها